بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيد ألم يجعل كيدهم في تغليل وأرسل وأرسل عليهم طيرا أبابي لترميهم بحجارة من الجيل بجعلهم كعصر مأكول